جيه اذا ما تردين راح علن وفاتي انت حقي شوفي اسمي وجهي شجر اللي يحمله وعيونك ولا قدر كافي <تصفيق> كفي يا حبيبه صدقتي وانا صورتي عمري انتي انا حسرة ما طفيها هناري ليش رحتي حتى مي لسه عمل من انتظاري وين صرتي عمري انتي انا بدونك حسرة ما طفيها هناري ليش رحتي تأخرتي حتى مي لسه عمل من انتظاري <تصفيق> بالكلب والحزن عارف وش من مشيتي تجلي يبكي وينوارس واري بقى عندي دمع خدي بقع عندي دمع خدي والدمع ما يرحم الفاقد حبيبت يهملي فاني بعد تشاني روحي طفله وتهت في غريبه غريب لف علي بعدت عني روحي طفلو مشيتي تجلي يبكي وين نوارس شحوالب صدري القلب والحزن حارس وجمالهن من مشيتي تجلي يبكي وين نوارس وين صرتي لك مني شوف لي وجه شجره ومر خريف بذكرياتي يحبني شوف لي اسمي وجه شجره ومر خريف بذكرياتي هاي هي ما كل جاي اذا ما تردي راح اعلن وفاتي مشي تمشي بدولها جسي حمله وعيوني ولا قدر له كافي يا حبيبه صدقتي يحتي شحوالي صدري مسجون القلب والحزن حارس وشمالي من مشيتي دجلة يبشي ويالنواري <تصفيق> شحوالي صدري مسجون القلب والحزن <تصفيق>